في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قال قريب منهم بالعلم والإجابة عن ابن عباس قال قال يهود المدينة يا محمد كيف يسمع دعاءنا ربنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمس عام وأن غلظا كل سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية وفيه إضمار تقديره فقل لهم إني قريب ما هذه إضمار سقطة الألف وجيب قال اسمع للاجابه دعوه الداعي اذا دعان ارى نافع وابو جعفر وابو عمرو الداعي اذا دعاني باثبات الياء فيهما وصلا بخلاف عن قالون وقرا يعقوب اثباتهما وصلا وقفا والباقون بحذفهما في الحالين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الارض رجل مسلم يدعو الله بدعوه الا آتاه الله اياها او كف عنه من الشر مثلها ما لم يدعوا بإثم أو قطيعة رحم وروي أن عربيا قال يا رسول الله قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزل يستجيب لي أي فليجيب إذا دعوتهم إلى الإيمان والإجابة في اللغة الطاعة فالإجابة من الله العطاء ومن العبد الطاعة وحقيقته فليطيعوني حقيقة قوله فليستجيب لي فليطيعوني هنا ذكر الإجابة من الله قال العطاء ومن العبد الطاعة في موطن كده في القرآن طبعا هو هنا لا يلتمس إذا قال الله فليستجيبوا لي فهذا واضح أن المقصود هنا فعل العبد يعني المقصود هنا فعل العبد فليستجيبوا لي هؤلاء يستجيبون العباد يستجيبون فيكون المعنى الطاع وأغلب المواطن هكذا يعني لا يلتبس فيها الأمر أن الإجابة يعني إذا كانت من الله فهو إجابة الله بعطاء عطاء الله سبحانه وتعالى إذا كانت من عبد العبدالطاع في موطن يحتمل الوجهين وفيه خلاف في الاستجابة أين هو؟ في الشورى نعم أحسنتما صح كده في سورة الشورى ويستجيب الذين آمنوا في سورة الشورى من الاستجابة هنا يستجيب الذين أمنوا فاعل ولا مفعول يقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشلون قال لكي يهتدوا والرشد ضد الغي قرأ ورشن وليؤمنوا بي بفتح الياء وكان في اتداء الإسلام يحرم الأكل والشرب والجماع في رمضان هذا متعلق بالآية التالية وكان في ابتداء الإسلام يحرم الأكل والشرب والجماع في رمضان بعد النوم وبعد صلاة عشاء الاخره ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع أهله بعدما صلى العشاء فلما اغتسل اتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه ثم قام رجال فاعترفوا بمثله فنزل في عمر وأصحابه احل أي أبيح لكم ليلة الصيام قال ظرف لأحل كلمة ليلة الرفث الجماع ومقدماته إلى نسائكم قال الزجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من النساء هن لباس لكم أي ستر من النار بالتعفف وأنتم لباس لهن واللباس اسم لكل ما يستر فكأن كل واحد منهما ستر لصاحبه وهنا نصب ستر مياه فكأن كل واحد هو المعنى ان كل هي المبتدى وبأسرة اسم كأن فكأن كل واحد منهما ستر لصاحبه عما لا يحل وجاء في الحديث من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه علم الله أنكم كنتم تختانون تخونون أنفسكم وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء فتاب عليكم تجاوز عنكم وعفى عنكم محى ذنوبكم فالآن ظرف لقول داشروهن الكلام التصل. قال جامعهن وسميت المجامعة مباشرة لالتصاق بشرتيهما وابتغوا أطلب ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ من الولد. وكان في اطلاع الإسلام إذا نام الإنسان أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب في صيام رمضان فنزل رخصة وكله شرب ليالي الصيام حتى يتبين يقول تبيّن الشيء ظهر لكم الخيط الأبيض هو أول ما يبدو من بياض النهار كالخيط المندود من الخيط الأسود هو ما يمتد من سواد الليل مع بياض النهار وشبه بخيطين أبيض وأسود لامتدادهما والمراد الفجر الثاني من الفجر قال بيان للخيط الأبيض واكتفي ببيان الخيط الأبيض عن بيان الأسود لذلالتيه عليه من الفجر هذا لبيان خيط الأبيض، لو كان في بيان الخيط الأسود كان من الليل، ولكن يكتفي بمن الفجر عن من الليل. لدليلك عليه كما يقول: يقول ولما أنزلت وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجلي الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزالوا يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله من الفجر فعلم أنما ما يعني الليل والنهار والفجر فجران كاذب وصادق فالكاذب يطلع أولا مستطيلا يصعد إلى السماء فبطلوعه لا يخرج الليل ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم ثم يغيب فيطلع بعده الصادق ينتشر سريعا في الأفق ولا ظلمة بعده فبطلوعه يدخل النهار ويحرم الطعام والشراب على الصائم ثم يتم الصيام إلى الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفضر الصائم ولا تباشرهن قال المباشرة الجماع نزلت في من كان يعتكف في المسجد فإذا عرضت له حاجة إلى امرأتي خرج فجأ معها ثم اغتسل فرجع إلى المسجد قال روي عن يعقوب الوقف على النون المشددة من جمع الإنات بالهاء نحوهن ومنهن ولا تباشرهن و. شبهه حيث وقع وأنتم معكفون ولا تباشرهن وأنتم معكفون قال مقيمون ناوون الاعتكاف في المساجد قال ولا يجوز الاعتكاف في غير المساجد وهو سنة بالاتفاق وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميز، طاهر مما يوجب غسلا ولو ساعة ويجوز غير صائم عند الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما المعنى الجماع محرم عليكم مدة اعتكافكم ليلا ونهارا وهو مفسد له بالاتفاق وما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة فمكروه ولا يفسد الاعتكاف عند الشافعي وقال مالك يبطل اعتكافه وعند أبي حنيفة وأحمد إن أنزل بطل وإلا فلا. تلك أي الأحكام المذكورة وجميع المحرمات حدود الله أي موانعه وأصل الحد في اللغة المنع ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول قرأ أبو عمرو المساجد تلك بادغام الدال في التاء فلا تقربوها أي فلا تأتوها كذلك هكذا يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لكي يتقوها فينجو من العذاب ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي لا يأكل بعضكم أي لا يأكل بعضكم من مال بعض بالباطل من غير وجه الذي أباحه الله وأصل الباطل الشيء الذاهب نزلت في رجلين تخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض بينهما فأراد أحدهما أن يحلف على أرض أخيه وتدل بها أي لا تلقوا بالأموال الرشوة وأصل الإدلاء إرسال الدلوي وإرقاه في البئر يقال أدلى دلوه إذا أرسله إلى الحكام قضاة السوء بإقامة شهادة الزور لتأكل فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم أي الظلم وأنتم تعلمون أنكم مغطلون هذا كأنه المعلوم ما ذكر هنا في تفسير وتدل بها إلى الحكام على ما ذكره هنا تدل منصوبة أم مجزومة؟ وهل في فرق في المعنى؟ في فرق في المعنى. طيب منصوبة أم مجزومة؟ على ماذا كره هنا؟ مجزومة. نعم مجزومة. هي المجزومة باعتبار أن الآية فيها نهي عن أمريني. نهي عن أمريني. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا نهي عنه وتدل تكون معطوف على فعل تأكله وفي وجه آخر فيها ان أنه نهي عن فعل يعني الإدلاء بالأموال إلى الحكام في حال أكل أموال الأموال بينهم بالباطل فهو نهي عن فعل وهذا من جملة الفعل فحينها تكون تدل منصوبة ماشي طيب إحنا فأمنا إزاي إنه هو الناهي عن فعله إنه هو إنه كلامه لم يعلقه ذكر القول الذي لا يتعلق به الناهي من متصلة بقضية أكل الأموال بالباطل يعني هذا نهي عن أكل الأموال بالبطر ونهي عن الرشوة قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قال نزلت معاذ بن جبل وتعلبة ابن غن ابن غنم الأنصريين قال يا رسول الله ما الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا ثم يعود دقيقا كما بدأ ولا يكون على حاله فأنزل الله الآية طبعا والسبب ده مشهور أنه ضعيف وبيذكروا للاعتراض على اعتبار أن الآية من الأسلوب الحكيم وهو طبعا على هذا السبب يبقى الآية تكون من الأسلوب الحكيم الأسلوب الحكيم أنه يذكر في البلاغة يعني قال والأهل جمع هلال سمي بذلك لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته وهو هلال إلى الليلة الثالثة قال وهو هلال إلى الليلة الثالثة هذه متصلة بعضها بعض الغي الفصل في النص وهو هلال إلى الليلة الثالثة ثم يقمر وهذا ليترسب عليه قول الذكر اللي بيقال عند رؤية الهلال ممكن يقال في الليلة الأولى ممكن يقال في الليلة الثانية هنا يقول الليلة الثالثة ممكن يقال في الليلة الثالثة كل ذه هلال قل هي قال جمع ميقات أي معالم للناس يعلمون بها أوقات زراعتهم ومتاجرهم والحج أي يعلمون أوقات الحج والعمرة والصيام والإفضار وغيرها فلهذا خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة وليس البر بأن تأت الويوت من ظهورها كان المحرم جاهلية وإسلاما لا يدخل بيتا من بابه بل يدخله من خلفه فإن كان حققا نقبه أو يتخذ سل من يصعد منه حتى يحل من إحرامه ويرون ذلك برا إلا أن يقول من الحمص وهم قريش وكنانة فانزل الله الآية وسميت قريش حمسا لشجاعتهم وتصلبهم في دينهم قرأ ابن كثير وقالون وابن عامر وحمزة والكسائي وابو بكر وخلف البيوت بيوتن بيوتكم وشبهه بكسر الباء حيث وقع والباقون بالضم على الأصل المعنى ليس البر ما تفعلونه ولكن البر من اتقى ذلك وتجنبه وأتوا البيوت من أبوابها حال الإحرام واتقوا الله لعلكم تفلحون لكي تظفروا بالهدى والبر قالوا أول ما نزل في أمر القتال وقاتلوا أي وجاهدوا في سبيل الله أي طاعته الذين يقاتلونكم كان في ابتداء الإسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتال المشركين ثم, أمر ثم بعد الهجرة أمر بقتال من قاتله منهم بهذه الآية ولا تعتدوا لا تدؤوا بالقتال ثم نسخت بعد ذلك بقوله تعالى فاقتلوا المشركين طبعا كلام هنا اللي هو كلام في مراحل تشريع الجهاد اللي هو قضية النسخ اللي تذكى في آية, إيه؟, آية السيف إن الله لا يحب يقول أي لا يرضى فعل المعتدي المتجاوزين الحلال إلى الحرام وقتلوهم حيث ثقافتموهم يقول اي وجدتموهم وتمكنتم منهم واصل الثقافه الحفظ في ادراك شيء وفعله واخرجوهم من حيث اخرجوكم من مكه لانهم اخرجوا المسلمين اولا منها ثم أخرج صلى الله عليه وسلم ثانيا منها من لم يؤمن منهم ثم أخرج صلى الله عليه وسلم ثانيا منها من لم يؤمن منهم يوم الفتح وكانوا يستعظمون القتل في الحرم ويعيرون به المسلمين فنزل والفتنة أي شركهم بالله أشد أي أعظم من القتل الذي يحل بهم منكم في الحرم والاحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم قرأ حمزة الكسائي وخلف ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فان قتلوكم بغير ألف فيهن على معنى ولا تقتلوا بعضهم تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم وقرأ الباقون بالالف من القتال طبعا من القتال لا يحتاج إلى هذا التأول الذي يذكره في البعض كانت في الإسلام لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام ثم صار منسوخا بقوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة كذلك جزاء الكافرين يفعل بهم مثل ما فعلوا فإن انتهوا عن الشرك والقتال فإن الله غفور لما سلف من ذنوبهم رحيم بعباده وقاتلوهم أي المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك يعني حتى يسلموا ويكون الدين أي العبادة لله وحده فلا يعبد سواه فلا يقبل من غير الكتابي إلا الإسلام أو القتل فإن انتهوا عن الشرك فلا عدوان لا ظلم إلا على الظالمين المعنى لا تظلم إلا الظالمين غير المنتهين وسمي يا جزاء الظالمين ظلما لازدواج الكلام فقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه طبعا هو هنا يقول اولا قضية ازدواج الكلام هذا يقصد به ماذا يقصد به المشاكلة نعم يقصد به المشاكلة طيب أين المشكلة هنا في فأنته فلا عدوان إلا على الظالمين عدوان والظالمين أين المشكلة هو لما فصل العدوان بالظلم ومن الممكن أن يفسر بغيره فهو إذا فسر العدوان بالظلم صار فلا, فلا ظلم إلا على الظالمين هنا قال المعنى لا تظلم إلا الظالمين فسمى الاقتصاص منهم أو الجزاء منهم سماه بفعلهم هذا يقال في نوع مشاكله هو خلل هنا قال إيه ازدواج الكلام. ومثل لذلك بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه قال تلخيصه من آمن سلم ويسمى الكافر ظالما لوضعه العبادة في غير محلها الشهر الحرام أي المحرم بالشهر الحرام أي مقابل به وبما فيه من قتال وحج وغيرهما ساب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة سنة ست فصده المشكون عن البيت من الحديبية فصلح أهل مكة على أن يرجع عامه ذلك ثم رجع فقضى عمرته في ذي القعدة ايضا سنة سبع من الهجرة فنزلت تلخيصه هذا الشهر بذلك الشهر والحرمات جمع خرمة قصاص مساواة المعنى من هتك حرمة اقتص منه بمثلها والهتك خرق الستر عما وراءه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وقاتلوه بمثل ما اعتدى عليكم أي جازوه بعقوبة مماثلة عقوبته قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وهنا أيضا طبعا ده هذا من أوضح الأمثلة في المشاكلة وجزاء سيئة سيئة مثلها واتقوا الله إذا انتصرتم ممن ظلمكم فلا تظيموهم بأخذ أكثر من حقكم واعلموا أن الله مع المتقين سيصلح شأنهم وأنفقوا في سبيل الله أي الجهاد تاب نزولها البخل وترك الإنفاق في سبيل الله حين قال ناس لو أنفقنا أموالنا بقينا بلا أموال ولا تلقوا بأيديكم أصل إلقاء طرح الشيء حيث تراه وعبر عن الأنفس بالأيدي المعنى لا تطرحوا أنفسكم ونفسر إن أيديكم أي أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم أي لا تلقوا بأنفسكم أي لا تلقوا أنفسكم إلى التهلك أي الهلاك بترك الإنفاق في سبيل الله والعرب لا تقول ألقى بيده إلا في الشر وأحسنوا بالله الظن وفي الإنفاق من غير إسراف ولا تختير إن الله يحب المحسنين فيما يصدر منهم وأتم الحج والعمرة لله وإتمامهما أن يؤتى بهما تامين بمناسكهما وسننهما واتفق الأئمة على وجوب الحج على من استطاع إله سبيله واختلفوا في العمرة فقال الشافعي وأحمد هي واجبة لأنها قرية الحج في كتاب الله لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال أبو حنيفة ومالك هي سنة. وتأول قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله معناه أتمهما إذا دخلتم فيهما أو أتموها إذا دخلتم فيها. أما ابتداء الشروع فيها فتطور. واتفق الأئمة على جواز أداء الحج على ثلاثة أوجه الإفراد والتمتع والقران. طبعا هو الآيات هنا في الحج فهو بيستطرد طبعا في الأحكام الفقهية فيستطرد في ذكر ما يتعلق بذلك من أحكام سواء كانت صريحة في الآيات أو غير صريحة قال فصورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من مكة فيحج في ذلك العام وهو الأفضل عند اليوم أحمد وصورة الإفراد أن يحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر من خارج مكة من أبنى الحل وهو الأفضل عند مالك والشافعي وصورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف فيندرج أفعال العمرة في أفعال الحج وهو الأفضل عند أبي حنيفة ويأتي الكلام على وجوب الحج وشيء من أحكامه في سورة الحج عند تفسير قوله تعالى وأذن في الناس بالحج فإن أحصلتم قال أصو الإحصار المنع والمانع المبيح للمحرم التحلل ما كان بعدو عند الشافعي وأحمد ومالك وعند أبي حنيف كل ما صد عن الوصول إلى البيت كعدو ومرض وذهاب نفقة وراحلة وتقديره إن صددتم عن الوصول إلى البيت طب هل هذه مسألة مثلا خارجة عن, عن بيان معنى الآية؟ لا هي من بيان معنى الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي الكلام عن معنى الإحصار هنا هل هو الإحصار بالعدو ولا أوسع من ذلك؟ فمستيسر استيسر عليه ما تيسر من الهدي ونقول عليه ما تيسر وفما استيسر أي عليه من الهدي قال جمعوا هدية والهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى والمراد هنا النعم فأيسره شاه وأوسط بقرة وأعلىه بدنة فيتحلل المحرم بذبح الهدي وحلق الرأسي حيث أحصر عند الشافعي وأحمد وعند مالك أن المحصر بعدو لا يجب عليه هدي ويتحلل بدونه وقال أبو حنيفة يبعث بهذه إلى الحرم ويقيم على إحرامه ويواعد من يتبخو عنه ثم يحله تلخيص فإن منعتم عن البيت فإن منعتم عن البيت محرمين هذه الرق مكسورة فعليكم إذا أردتم التحلل ما تسهل من الهدي ولا تحلق رؤوسكم في حال الإحرام فالحلق والتقصير مشروع في الحج بالاتفاق فعند الشفعي طبعا هو المشروع بيعتبر أن فيه غاية حتى يبلغ الهدي محل قال فالحلق والتقصير مشروع في الحج بالاتفاق فعند الشفعي هو ركن على الأصحي وعند الثلاثة واجب حتى يبلغ الهدي محل قال من حره الذي يذبح فيه فيذبحه حيث يحل وتقدم قريبا ذكر اختلاف العلم في محله فمن كان منكم مريضا في جسده أو بيأذى من رأسه قال من هوام أو صداع ومكتوب عندنا هنا صداع صراع أو صراع ومكتوب إن صراع زيادة من نون الظاهر والله على من هنا يعني كأنها إيه كلمة كأنه كريرة هذه كأنها دال يعني من هوام أو صداع أو جراحة أو جراحة قال المعنى يثبت على إحرامه من غير حلق حتى يذبح هديه إلا أن يضطر إلى الحلق فإن فعل ذلك للضرورة ففدية أي عليه فدية نزلت قال نزلت في كعب بن عجرة حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوامه تسقط على وجهه فقال يؤذيك هوامه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلق والفدية وهو بالحديبية ففدية من صيام يقول أي صيام ثلاثة أيام بالاتفاق أو صدقة يطعمها لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام عند الثلاثة وعند أحمد مد بر أو نصف, صاع أو نصف صاع تمر أو شعير أو نسك قال جمع نسيكة وهي ذبيحة شاتم بالاتفاق واتفقوا على أنه مخير بين الصيام والذبح والتصدق في هذا لأن أولي التفكير واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام بمن تختص تفريقتها فقال أبو حنيفة لا يجوز الذبح إلا بالحرم ولا يختص تفريقته بأهله. وقال مالك ليس شيء منها مخصوصا وجائز أن يفعل حيث شاء بمكة وغيلها. والاختيار أن يأتي بالكفارة الاختيار عند مالك. والاختيار أن يأتي بالكفارة حيث وجبت عليه فإن أثى بها في غيره أجزأت عنه. وقال الشافعي الدم الواجب فعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ويختص ذبحه بالحرم وواجب صرف لحمه إلى مساكينه. إما الحرم، إلا دنا الإحصار فحيث أحصر. وقال أحمد كل هذين أو طعام فواه مساكين الحرم، إلا فيديات الأذ والاحصار فحيث وجد. ولو تفريقتها في الحرم أيضاً، أما الصوم فيجزئ بكل مكان بالاتفاق، فحيث وجد نفعت وجد الإحصار او فحيث وجد الأذ. يقول أما الصوم فيجزئ بكل مكان بالاتفاق فإذا أمنتم قال من خوفكم وبريئتم من مرضكم فمن تمتع قال ومعنى التمتع بالعمرة إلى الحج في قول ابن عباس وعطاء وجماعة هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى وقت إحرامه بالحج وقيل هو الاستمتاع والانتفاع بالتقرب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بالتقرب إلى الله تعالى بالحج فمن يقول فمن تمتع بالعمرة في الحج قال فمن شرط محله رفع ابتداء وجوابه فما استيسر فمن تمتع فما يقول أي عليه دم فما استيسر من الهدي أي عليه دم شاة يذبحها لأنه ترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة وكذا القارن بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام بالاتفاق ويلزم دم التمتع بطلوع الفجر يوم النحر عند أبي حنيفة وأحمد وعند مالك والشافعي بإحرام الحج وإذا وجب جائزة إراقته ولم يتوقع بوقت عند الشافعي والأفضل عنده إراقته يوم النحر وهو مذهب الثلاثة ولوجوب الدم على المتمتع عند أحمد سبعة شروط هنا لوجوب الدم على المتمتع أحدها مش أحدهم أكيد أحدها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام؟ فلو من حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه لا يجب عليه الدم ثانياً هو بيجيز التمتع عليه حاضر المسجد الحرام. قال أحدها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام والثاني أن يعتمرة في أشهر الحج والعبرة بالشهر الذي احرم فيه لا بالذي حل فيه الثالث أن يحج من عامه. الرابع أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج السادس أن يحرم من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثناءها ولا يعتبر وقوع, وقوع نس كين عن واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين كان عليه دم المتعام قال وعند الشافعي أربعة شروط الثلاثة الأول من, من السابقين اللي هم ألا يكون من حضر المسجد الحرام ولا اعتمار في أشهر الحج على التفصيل الذكره وأن يحج من عامه قال والرابع ألا يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج وعند مالك خمسة شروط ألا يكون من حاضرين المسجد الحرام الثاني أن يخرج من العمرة ولو آخرها في أشهر الحج ولو أحرم قبلها كما ولو أحرم قبلها كما لو أحرم في رمضان وأكمل سعيه بدخول شوي. طبعا كده مخلف ما سبق. الثالث ألا يعود إلى أفقه أو مثله بخلاف لو عاد مثل المصري إلى نحو المدينة. الرابع أن يكون عن واحد بأن تكون العمره والحج عن نفسه أو عمن استنابه أما لو كان أحدهما عن نفسه والآخر عن غيره سقط الهدية عند مالك. قال الخامس أن يكون في عام. وعند أبي حنيفة أربعة أن يحرم الميقات الثاني أن يفعل أفعال العمره أو أكثر في أشهر الحج، فلو طاف أقل أشهر العمره قبل أشهر الحج وأتمها فيها وحج كان متمتعا وعكسه لا، بأن الأكثر حكم الكل. الثالث أن يحج من عامه، الرابع إلا يرجع إلى وطنه، فلو خرج من الحرم ولم يجاوز الميقات أو خرج من الميقات ولم يرجع إلى وطنه فهو متمتع. وقال فهو في أثاني فقال إذا خرج من المقات بطل التمتع فمن لم يجد الهدية فصيام أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في وقته واشهره فيصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وهذا والأفضل عند ابي حنيفة واحمد وعند ملك والشفعي استحبوا أن يصوم ثلاثة قبل يوم عرفة لان صومه يضعف عن الدعاء فان صامه أجزائه ويجوز صوم قبله بعد الإحرام بالعمره عند أبي حنيفة واحمد وعند مالك والشافعي بعد الإحرام بالحج ولا يجوز صوم هذه الثلاثة في أيام التشريك عند أبي حنيفة والشفعي وقال مالك وأحمد يجوز لأن نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام ايام منا معناه التطوع وهذا واجب النهي عن صيامها تطوعا وسمع لم لم يجوز في الأظهر من مذهب الشفعي وقال الثلاثة يجوز صومها قبل الرجوع لكن لا يصح عندهم صومها في أم التشريق ويجوز صيامها بعد الفراغ من أعمال الحج إذا توطن بمكة بالاتفاق تلك عشرة كاملة في الثواب والأج أو ذكرها على وجه التأكيد وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان وكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع بالاتفاق وإذا فات صوم الثلاثة أيام حتى أتى يوم النحر فعند أبي حنيفة لم يجزه إلا الدم ولا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة بعدها وعند مالك والشافعي إذا فات صومه في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه عند أحمد إلا لم يصومها في أيام منه صنى بعد ذلك عشرة أيام عليه دم مطلقا ويلزمه التفريق من الثلاثة والسبعة عند الشافعي وعند أحمد لا يلزمه وعند مالك إن شاء وصل ثلاثة بالسبعة وإن شاء فرقها منها ذلك أي هذا الحكم الواجب من الهدي أو الصيام عند مالك والشافعي وأحمد وإلا عند مالك والشافعي وأحمد يعني ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك عندهم حملوها على الهدي أو الصيام قال وذلك عند أبي حنيف وأصحابه إشارة إلى التمتع ذلك أي التمتع لمن لم يكن أهلوه حاضر المسجد الحرام فلا متعة ولا قران عندهم لحاضر المسجد الحرام عند أبي حنيف وأصحابه فمن تمتع وقرن منه فعليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه قالوا واختلفوا في دم الدم التمتع بيأكل منه عادي لكن دم الجن... هو هنا اعتبروا دم إيه؟ دم جناية لا يأكلوا منه ولا يجيز أصلاً لا يجيز التمتع أو القران لحاضر المسجد الحرام قالوا واختلفوا في حاضر المسجد الحرام فعند أحمدهم أهل مكة ومن كان من آخر الحرم دون مسافة القصر وعند الشفيع من كان وطنه من الحرم أقل من مسافة القصر وعند أبي حنيفة أهل المواقيت فما دونها وعند مالك أهل مكة فقط واتقوا الله في أداء الأوامر وعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي الحج أشهر معلومات قال الحج مفتدأ خبره أشهر معلومات أي وقته أشهر وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج عند أبي حنيفة وأحمد وعند الشافعي وتسعة من ذي الحج إلى طروع الفجر من يوم النحر وعند مالك وجميع ذي الحجة فمن قال عشر عبر به عن الليالي ومن قال تسع عبر به عن الأيام فإن آخر أيامه يوم عرفه هو التاسع وإن من قال أشهر بلظ الجمع وهي شهران وبعض الثالث على قول الإيمة الثلاثة لأنها وقت والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره فتقول زرتك العام وإنما زاره في بعض قال فالميقات زماني ومكاني فالزماني للحج وهو ما تقدم أنفا وأما العمرة فتصح في جميع السنة بالاتفاق فلو أحرم بالحج قبل أشهر صح وانعقد عند الثلاثة وقال الشافعي ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام وأما المكاني فميقات أهل المدينة من ذي الحليفة واسم لجميع الوادي وهو من المدينة على نحو ستة أميال وبينها وبين مكة نحو عشرة أيام وميقات أهل الشام ومصر والمغرب و... والمغرب الجوفة، واسمه في الأصل محيى، وسميت الجوفة لأن السيل جحّف أهلها أي استأصلهم، وهي قرية بينها وبين مكة نحو أربعة أيام. وميقات أهل وميقات أهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف قربه بإسكان الراء، ويسمى قرن ويسمى قرن المنازل، وقرن الثعالب، وهو جبل على عرفات وميقات أهل اليمن يلملم أميقات أهل المشر كخراسان والعراق ذات عرق وهذه الثلاثة بين كل واحد منها وبين مكة ليلتان وهذه المواقيت يجب الإحرام على من مر بها أو حاذها برا أو بحرا إذا كان قصدا مكة مريدا للنسك من حج أو عمرة بالاتفاق فإن لم يرد نسكا لم ينزمه الإحرام عند الشافعي قال كله يستحب يعني هذه يبدو أنها فيها خطأ يعني فإن لم يرد نوزه لم يزمه الإحرام عند الشافعي لعلها بل يستحب طبعا هو التصحيح مثل هذا التصحيح يعني لما أولف في طبيعة الأخطاء التي تقع في مشابهات بعض الحروف في هذا التحقيق يعني لكن كله كله على ما تعود فإن لم يرد نوزه لم يزمه الإحرام عند الشافعي كله يستحب لعلها بل يستحب وعند الشافعي وعند الثلاثة قال لا وعند الثلاثة لا يجوز الدخول مكة بغير إحرام واستثنى أبو حنيفة من منزله في الميقاتي أو داخله وأباح القائلون بوجود الإحرام الدخول لمن شأنه التردد كحطاب ونحوه طبعا هذه بوجوب وأباح القائلون بوجوب الإحرام يعني يعني بوجود الإحرام أباح القائلون بوجوب الإحرام الدخول يعني أباح من يقول بوجوب الاحرام أجاز الدخول لمن شأنه التردد كحطاب ونحوه دون أن يحرم لأنه يترد هذه بوجوب قال ويباح لقتال مباح وخوف من عدو عند الشفعي وأحمد فإن لم يحرم من وجب عليه الإحرام فقد أساء ولا شيء عليه لأن دخول محل الفرد لا يجب الدخول في الفرد ولا قضاء عليه لفواته كما لا تقضى تحية المسجد إذا جلس قبل أن يصليها ولا فدية عليه وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة في قوله يجب أن يأتي بحجة أو عمره فإن أتى بحجة الإسلامي أو عمره أجزائه عن عمرات الدخول ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه بالاتفاق وميقات أهل مكة للحج عند الشفعي نفس مكة فقط وعند أبي حنيفة من حيث شاء من الحرم وعند مالك وأحمد من مكة ويصح من الحل وميقاتهم للعمر يقصد أهل مكة وميقاتهم للعمر من الحل كالتنعيم وغيره بالاتفاق فلو أحرم من الحرم صح وعليه دم بالاتفاق فلو خرج إلى الحل قبل طوافه سقط الدم عنه عند ثلاثة وعند ابي حنيفه ان خرج محرما ملبيا سقط الدم وعند صاحبيه يسقط بعدده إلى الميقات لب أو لم يلبي وعند أبي حنيفة إن خرج محرما ملبيا سقط الدم وعند صاحبه يسقط بعوده إلى الميقات يسقط بعوده إلى الميقات لبى أو لم أبو حنيفة يقول أنه إذا خرج محرما عاد الميقات ملبيا وصاحبه يخالفانه في اشتراف التلبية فهذه لعلها يسقط بعوده إلى الميقات كلمة بعدد هذه خطأ قطعا يعني يقول وإن رجع بعد طوافه لم يسقط الدم بالاتفاق وعند مالك يعيد طوافه وسعيه لكونهما وقع بغير شرطهما وإن حلق ما أيضا وأهدى لكون حلق فيه هذا معتبر كان فمن فرض أوجب على نفسه فيهن الحج بالإحرام والتلبية فلا رفث إلا جماع فيه ولا فسوق قال كل أنواع المعاصي فسوق ولا جدال لا خصامة في الحج بأن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدل فيتجادلون يعني فرد كثير وابو عمرو ويعقوب فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما ولا جدال بالنصب من غير تنوين وقرأ ابو جعفر الثلاثة بالرفع والتنوين وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين في الثلاثة فالقراءة بالرفع والتنوين إخبار بمعنى أنه أي لا ترفف ولا تفسق وبالنصب من غير تنوين نفس وايضا يكون نفياً بمعنى النهي لا إشكال في هذا يعني. تلخيصه لا تفعله نحن عارفين ان إن لا النفي للجنس يعني لما تكرر يكون جائزة العمل فلا رفث ولا فسوق أو فلا رفث ولا فسوق قال تلخيصه لا تفعلوا ما نهيتم عنه وما تفعلوا من خير أي بر وطاعة يعلمه الله أي لا يخفى عليه وتزودوا ما تتبلغون به ويطيقوا عن السؤال وغيره نزلت في من كان يحج بلا زاد ويقل على الناس لعلها يفقل على الناس فإن خير الزاد التقوى أي جعلوا زاد الحج الطعام وزاد الأخيرة التقوى واتقون يا أولي الألباب يا ذوي العقول فمن لم, فمن لم يتقه في من هنا زائده فمن لم يتقه اليوم مش عارف أخطاء كتير في الجزء اللي بنقرأه فمن لم يتقه فليس بذي قرأ أبو عمر أبو جعفر واتقوني بإثبات الياء حالة الوصل وأذبتها يعقوب وصا ووقفا وحذفها الواقونة فيهما ليس عليكم جناح أي إثم وأصل من الجنوح الميل عن القصد أن تبتغو أي تقصد فضلا أي رزقا وتفضلا وهو الربح في التجارة من ربكم في مواسم الحج نزلت لما تأثم المسلمون من التجارة أيام الحج فإذا أفضتم قال دفعتم أصل إفاضة الدفع بكثرة من أفض الرجل ماءه من عرفات جمع عرفة جمع بما حولها وإن كانت بقعة واحدة ويسمع علم للموقف سميت به لأنها وصفت لإبراهيم عليه السلام فلما رأىها عرفها وقيل إن آدم عليه السلام لما اهبط وقع بالهند وحواء بجدة فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه فاجتمع بعرفات يوم عرفه, عرفة وتعارفات فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات وقيل غير ذلك فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله بالدعاء والتهليل والتلبية عند المشعر الحرام أي بالقرب منهم وهو بين جبلين مزدرفة من مأزمي عرفة إلى محسر وجميع المزدلفة موقف إلا المحسر وقيل هو جبل قزح وسمي مشعرا من الإشعار الإعلام عند المشعر الحرام فيقول سمي مشعرا من الإشعار الإعلام لأنه من معالم الحج وأصل الحرام المشعر الحرام الوصف الحرام وأصل الحرام المنع فلا يفعل فيه ما نهي عنه والإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس ومن المزدلفة قبل طلوعها يوم النحر وسمي المزدرفة جمعا لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاء والمزدرفة لإذلاف الناس إليها أي دنوهم منها واذكروه بالتوحيد ذكرا حسنا كما هداكم لدينه ومناسك حجه وإن كنتم من قبله أي قبل الهدى لمن الضالين الجاهلين بعبادته وذكره ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كانت قريش حلفاؤها وهم الحمس يقفون بالمضارفة ترفعا على الناس لعله يساوهم في الموقف والناس بعرفات فنوع عن ذلك بقول ثم أفيد من حيث أفاد الناس وكانوا يقولون أنهم الحمص لا يخرجون من الحرم الحليل وهذا ورد قالوا المراد بالناس جميع الناس إلا الحمص واستغفر الله إن الله غفور رحيم يغفر ذنب المستغفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمص ولكنه يقف مذ كان بعرفة هداية من الله وهذا ورد الحديث صحيح حديث مسلم فإذا قضيتم مناسككم قال جمع منسك أي إذا فرغتم من عباداتكم وذبحتم ذبائحكم بعد رمي جمرة العقبة قرأ أبو عمرو مناسككم بادغام الكاف الأولى في الثانية ولم يدغم من المثلين في كلمة الموضعين في أحدهما هام والثاني في المس وار مع ذهما نحو جباههم وجوهم وبشرتكم وأتحاجوننا وأتعذانني وشبههم فذكروا الله قال بالتكبير والثناء عليه كذكركم آباءكم لأن العرب كانت إذا فرغت من حجها وقفت مفاخر آبائها في هنا جملة مضطربة قليلة كانوا يذكرون مفاخر الأباء ويتفخرون بها كذكرك أباءكم أو أشد أي وأكثر ذكرة ثم أومى إلى اختلاف أغراض الخلق بقوله تعالى فمن الناس يعني المشركين ما يقول ربنا آتنا في الدنيا كانوا لا يسألون الله في الحج إلا الدنيا يقولون اللهم اعطنا غنما وإذلا وضاقرا وعبيدا وغير ذلك وما له في الآخرة من خلاق نصيب خير ومنهم يعني المؤمنين من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة العلم والعبادة قرى أبو يقول ربنا وشبهه حيث وقع بإدغام اللام في الراء وفي الآخرة حسنة الجنة وعن علي رضي الله عنه الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الأخرة الحوراء وقنا عذاب النار قال كل ما يبعد عن الله لأنه ساب العذاب وقيل امرأته السوء هذه المذكورة كأنها مذكورة في مقابل المرأة الصالحة في الحسنة وتلخيصوا أكثروا ذكر الله وسلوه سعادتكم في داره أولئك أي المؤمنين لهم نصيب حظ مما كسبوا دعوا ويسمى الدعاء كسبا لأنه عمل والعمل يوصف بالكسب المعنى لهم جزء من جنس عملهم وهنا جزء باعتبار نصيب لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب إذا حاسب لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا نظر وفكر بل أسرع من لمح البصري سبحانه وتعالى ولكل الله يقول بالتكبير عقب الصلوات وعند رمي الجمرات يكبر معفول حصان في أيام المعدودات هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر سميت معدودات لقلتهن كقوله دراهم معدودة والتشريق التكبير وهو في الأضحى مطلق كما تقدم في الفطر ومقيد عقب الصلوات فعند أبي حنيفة وأحمد يكبر دبور كل فريضة صلىها في جماعة وعند مالك يكبر عقب الفرائض ولو منفردا وعند الشفائي عقب كل صلاة فريضة كانت أونافرة منفردا صلىها في جماعة وهذا التكبير مسنون عند الأئمة الثلاثة واجب عند أبي حنيفة واختلفوا في ابتدائه وانتهائه فقال أبو حنيفة يتدئ عقب صلاة الفجر يوم عرف إلى أن يكبر لصلاة العصر يوم النحر ثم يقطع وقال مالك يبتدع عقب صلاة الظهر من يوم النحر ويختم بعد الصبح من آخر أيام التشريق ولا فرق عندهما بين المحرم وغيره في هذا الأمر في, التكبير في وقت التكبير المقيد وقال الشافعي يكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح أيام التشريق وأما غير الحاج ففيه خلاف والذي عليه العمل عند المحققين من الشافعية أنه يكبر من صحي عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقال أحمد ابتداءه للمحل من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحري من صلاة الظهر يوم النحر لأنه كان مشغولا قبل ذلك بالتلبية وانتهائه عقب انتهاء التكبير عقب صلاة العصر من آخر أيام التشريق مطلقا مطلقاً يعني للمحيل وللمحري. قال وتقدم اختلافهم في التكبير للفطر عند تفسير قوله تعالى وليتكبروا الله في آية الصيام وأما صفة التكبير فعند الشافعي الله أكبر ثلاثا نسقا في الأول ثم يهلل ويشفعه يعني يشفع التكبير يعني يقول ثلاثة ثم لا إله إلا الله ثم الله أكبر اثنين يشفعه ثم يقول ولله الحمد وعند أبي حنيفة وأحمد يشفع التكبير في أوله وآخره وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإلا الحمد إن شفع في أوله وآخره قال عن مالك كالمذهبين وكلاهما مجائز عنده والله أعلم فمن تعجل أي من عجل وطلب الخروج من منى في يومين قال نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق فترك المبيت من مينة في الليلة في الثالثة وهذا النفر الأول فلا اثم عليه بتعجيله لأنه مرخص له في ذلك ومن تأخر حتى نفر في اليوم الثالث وهو أفضل وهذا النفر الثاني فلا إثم عليه بترك الترخص تلخيص هم مخيرون بين نفرين وإن كان المتأخر أفضلات لمن اتقى المناهي أي جواز التخير ونفي الاثم لمن اتقى شيئا نهاه الله عنه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون للجزاء وأصل الحشر الجمع وضم المتفلق ومن الناس من يعجبك قال يروقك ويعظم في قلبك قوله في الحياة الدنيا اي يسر كما يقوله في معنى الدنيا في يعني في معنى الدنيا يعني في شأن الدنيا قوله في الحياة الدنيا لأن دعواه ما حبتة إنما هو لطلب حفظ من الدنيا هو المعنى ومن الناس ما يعجبه قوله في الحياة الدنيا إما أنه إذا تكلم في الدنيا وفي قول آخر تكلم في شأن الدنيا وإما أنه, أنه كأنه ظرف هذا الكلام أنه يقوله في الحياة الدنيا كلام الذي يذكره على أي القولين السر كما يقوله في معنى الدنيا لأن دعواه محبتك إنما هو لطلب حظ من الدنيا لو كانت إنما لأن دعواه محبتك إنما هو لطلب حظ من الدنيا فكلمة ما يقول في معنى الدنيا تحتاج إيقاف عند تأمل في المعنى إن لم تكن العبارة فيها حاجة يعني إيه فيها خطأ أو ما يشبه ذلك. لأن دعوة محبتك إنما هو لطلب حفظ من الدنيا. قرأ أبو عمرو يعجب قوله بإدغام الكثف القاف نزلت في الأخنس بن شريق الثقافي وكان حلو الكلام. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف له أنه يحبه ويظهر الإسلام وكان منافقا ويشر الله على ما في قلبه أن يقول الله شاهد على ما في قلبه من محبتك ومن الإسلام وهو ألد الخصام أي هو شديد الجدال والعداوة للمسلمين وإذا تولى قال أدبر عنك سعى في الأرض بعمل المعاصي ليفسد فيها بقطع الرحم وسفك لماء المسلمين ويهلك الحرف الزرعة والنسل ولد آدم والحيوان والله لا يحب ألا يرضى طبعاً ابن الظهر النبي يفسد يحب أو لا يحب بي يردوا على الردك والله لا يحب ألا يرضى الفساد قال فاحذر غضبه عليه وإذا قيل له استق الله أي خف الله أخذته العزة حملته النخوة والتكبر على العمل بالاسم أي الظلم فحسبه جهنم أي كافيه جزاء ولا بأس المهاد الفراش ومن الناس من يشري نفسه أن يبيعها افتغاء مرضات الله أي طلب رضوان الله قرأ الكسائي مرضاتي مرضيتي بالإماله ووقف بالهاء حيث وقع على الأصل على ظهر الرسم ساب نزولي عند المشكين كانوا أسروا خبيب بن علي الأنصري وصلبوه بالتنعيم فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال لأصحابه أيكم ينزل خبيبا عن خشبتي وله الجنة فقال الزبير بن العوام أنا وأخي المقداد بن الأسود فخرج يمشيان بالليل ويكمنان بالنهار حتى أتى يا التنعيم ليلا وأنزلاه وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك فنزل فيهما ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله حين شرى أنفسهما لإنزال خبيب من خشبته وقيل غير ذلك والقصة فيها طول واختلاف بين المفسرين والله رؤوف بالعباد أن كلفهم الجهاد لحصول الثواب لهم. يا أيها الذين آمنوا دخولوا في السلم أصله الاستسلام والانقياد والمراد الإسلام ويقال للصلح سلم قرى نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر السلم بفتح السين والباقون بكسرها. كاف أي جميعا وأصلها من الكاف الجمع نزلت مؤمني مؤمن أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت هذا بعد إسلامهم يعني ويكرهون لحوم الإبل بعدما إسلموا وقالوا يا رسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها صلاتنا بالليل فأنزل الله تعالى الآية ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي آثاره فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل وغيره إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة فإن زللتم أي ملتم عن الإسلام مجتمعين من بعد ما جاءتكم البينات أي الدلالات على ما على أن ما دعيتم إليه حق فاعلموا أن الله عزيز أي غالب قادر على الانتقام حكيم لا ينتقم إلا بالحق هل ينظرون أي ينتظرون النظر والانتظار الإمهال المعنى ما ينتظر تاركوا الدخول في الإسلام إلا أن يأتيهم الله في ظلال قال جمع ظل وهي ما أظل من الغمام والسحاب الأبيض الرقيق سمي غماما لأنه يغموا أن يستروا والملائكة قرأ أبو جعفر والملائكة بالخفض عصا على الغمام تقديره مع الملائكة يعني إلا أن يأتيهم الله في ظلال هذه الظلال من الغمام والملائكة وقرأ الباقون بالرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظل من الغمان قالوا والأول في هذه الآية وفي شاكلها أن يؤمن الإنسان بها ويمرها كما جاء بلا كيف ويأكل ويأكل ويمرها كما جاء بلا كيف ويأكل هي الله سبحانه وهو مذهب أمة السلف علماء السنة قال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره وقرأته والسكوت عنه ليس لأحد إذن يفسره إلا الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم فاستوى بالذكر كيفياته وقضي الأمر أي فرغ من حسابهم ووجب العذاب وذلك فضل الله وذلك فصل الله القضاء بالحق بين عباده يوم القيامة وإلى الله ترجع الأمور قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب ترجع بفتح التاء وكسر الجيم مبني المعلوم وقرأ الباقونة بضم التاء وفتح الجيم سالبني إسرائيل أيام محمد صلى الله عليه وسلم ساليهود المدينة كم آتيناهم أعطينا آباءهم وأسلافهم من آية بينة دلالة واضحة على نبوة موسى عليه السلام وقيل معناه الدلائل التي في الثورة والإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما يبدل ينكر ويغير نعمة الله أي الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءته أي بعد ما عرفا وصحت عنده فإن الله شديد العقاب فيعاقبه أشد عقوبا فإن الله شديد العقاب دلت على الجواب ومن يبدل عاقبه الله فإن الله شديد العقاب زين الذين كفروا الحياة الدنيا نزلت في مشيك العرب أبي جال وأصحابه كانوا يتنعمون بما بسط لهم في الدنيا من المال ويكذبون بالمعاد والمزين الله تعالى زين مبني لما لم يسمى فاعله قال والمزين الله تعالى بأن خلق الأشياء العجيبة فنظروا إليها فأعجبتهم ففدنوا بها ويسخرون من الذين آمنوا أي يستهزئون بالفقراء من المؤمنين كعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيب وصبيب وبلال وغيرهم والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لأن هؤلاء الفقراء في أعلى عليين في الجنة وهؤلاء الكفار في أسفل السافرين في النار والله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا من غير تختير كان الناس أمة واحدة متفقين على دين واحد وهو الإسلام من آدم إلى نوح ثم اختلفوا فبعث الله النبيين قال وجملتهم مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي والمرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكورون في القرآن باسم العلم ستة وعشرون نبي وهم محمد وآدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب وذو الكفل وشعيب وموسى وهارون وداود وسليمان وعزير ويونس وزكريا ويحيا وإلياس واليسع وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين قال أشير للأشمائيل بقوله تعالى وقال لهم نبيهم في قصة, في قصة طروط جالوت وأشير إلى أرمية بقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وأشير إلى يوشع في سورة الكاث بقوله وإذ قال موسى لفتاه وأشير إلى إخوة يوسف بقوله لقد كان في يوسف وإخواته ويأتي ذكر أسمائهم عند تفسير الآية طبعا ما يقول هنا وأشير إلى إخوة يوسف هذا على أن إخوة يوسف يعني ذو قصة وأشير إلى إخوة يوسف لماذا يذكرهم هنا؟ هذا على قول أنهم كانوا أنبياء قال والأسباط ذكوا إجمالا وهم من ذرية أولاد يعقوب الاثني وكان عشر وكان فيهم أنبياء وفي لقمان وذو القرنين خلاف كالخضر مبشرين قال بالثواب للمؤمن ومنذرين بالعقاب للعاصي وأنزل معهم الكتاب المراد الجنس لأنه مع كل نبي كتاب لأن منهم من لم يكن له كتاب وإنما أخذ بكتب من قبله بالحق أي صدق ليحكم قرأ أبو جعفر ليحكم بضم الياء وفتح الكاف لأن الكتاب لا يحكم في الحقيقة إنما يحكم به وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الكاف أي ليحكم الكتابه كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لحظوا أن التعليف في قراءة أبو جعفر قلت لأن الكتاب لا يحكم فالحقيقة أمر رجع إلى إيه؟ أمر راجع ليه يعتبر أن الأصل يعني إذا هو الأصل إسناد الحقيقي يعني قرأ وقرأ بفتح الياء يبقى إسناد الحكم إلى الكتاب ليحكم بين الناس إن كقوله تعالى هذا كتاب ينطق عليكم بالحق بين الناس فيما اختلفوا فيه أي في دين الإسلام وما اختلف فيه أي في الحق إلا الذين أوتوه أي أعطوا الكتاب المنزلة من بعد ما جاءتهم البينات على صدق الكتب بغيا حسدا بينهم أي بين المختلفين بأن كذب بعض بعضا بعض وكتم صفة محمد صلى الله عليه وسلم على حطام الدنيا ورياستها فهذا الله الذين آمنوا لما فيه قال وقوله من الحق بيان للمختلف فيه تلخيصه فهذا الله المؤمنين إلى الحق المختلف فيه من الحق فما تحت تعتبر الحشية ذكرت الجملة اللي بين القوسين هنا من نسخة. طبعاً هي إن كانت من نسخة طبعاً هي إما أن تكون في هذا الله المؤمنين إلى الحق المختلف فيه أو في الله المؤمنين إلى المختلف فيه من الحق. يعني فش يلفق ما بين النسختين بهذه الصورة. يعني هو يذكر تلخيص الآية. فهذا الله المؤمنين إلى الحق المختلف فيه أو في الله المؤمنين إلى المختلف فيه من الحق. يعني لكن كده العبارة كان فيها تكرار. بإذنه قال بعلمه وإرادته قيل في هذه الآية اختلفوا في القبلة فمنهم من يصلي ا slap climشق من يصلي المغرب ومنهم من يصلي لبيت المقدس فهدنا الله للكعبة واختلفوا في الصيام فهدنا الله لشهر رمضان واختلفوا في الأيام فأخذ في اليهود السبت والنصارى الأحدى فهدنا الله الجمعة واختلفوا في إبراهيم فقالت اليهود كان يهودية وقالت النصارى كان كانت نصرانيا الله للحق من ذلك واختلفوا في عيسى فجعله اليهود لغيرتهم ولد زنة وجعله النصار إلها فهدان الله للحق فيه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال لا يضل سالكه واختلاف القراء في الهمزتين من قوله يشاء إلى كما تقدم في قوله لله المشق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نتوقف هنا نكمل إن شاء الله المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك